أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عن وزرك الذي انقضضهك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فان مع العسر يسرا،